نسألك يا الله نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا